الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل فله الحمد الكامل بجميع الوجوه تعريف الحمد يعني معناها الحمد لله أي الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال طبعا كما تعلمون ان الله سبحانه وتعالى ورسوله علمونا كيف نثني على الله سبحانه وتعالى بما هو اهله بصفات هو آه الثناء على الله بصفات الكمال وبافعاله الدائره بين العدل والفضل في اي حاجه دائرة من الله سبحانه وتعالى بين الفضل فضل من الله سبحانه وتعالى نعمه وبين انسان اخطا فربنا سبحانه وتعالى بعده سبحانه وتعالى أو الشكر لله خالصا دون سائر سائري ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها التي لا يخصيها لعدد ولا يحيط بعدها غيره ثناء أثناء به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال قولوا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني كأن ربنا بيقول لنا إيه؟ قولوا الحمد لله رب العالمين في ضمن إيه؟ في ضمن هذه الجملة أمر عباده أن يثنوا عليه كما قال الحمد لله أما ربي الرب هو المربي والمالك المتصرف والسيد والقيم والمنعم والمدبر والمصدر تاني الرب والمربي المالك المتصرف السيد القيم المنعم المدبر والمصدر حاول التامع ولا يستعمل الرب بغير الله إلا بالإضافة تقول رب الدار لا يستعمل الرب غير الله بل بالإضافة يعني تقول رب الدار رب كذا وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل كيمة الرب طيب العالمين جمع عالم وهو اسمع باء وهو كل موجود سوى الله عز وجل والعالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة طيب خلقه خلقهم الله سبحانه وتعالى وأعد لهم الآلات وأنعم عليهم بالنعم التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء لم يمكن لهم البقاء يعني مثلا زي إيه في عندك عالم الجن الله على بعرضه عالم الانس كامليار عالم الفطريات عالم البكتيريا عندك مثلا عالم الديناسرات طبعا عندك كان عالم موجود ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ان يفنيهم بان يمنع عنهم الاشياء التي تمكن له البقاء. فدا كلمة عالم كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى من عالم كعالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة وعالم الفطريات وعالم الميكروبات وعالم الجراسيوم وعالم النبات وعالم الحيوان وهكذا. فقال الزجاج قال القرطوليو هذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين لقال قال فرعون واما رب العالمين والعالم مشتق من العلامة قلت يعني من كثير يعني طب ليه مشتق من العلامة لأنه عالم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته كما قال من المعتز فيا عجبا كيف يصل الاله أم كيف يجهده الجاهل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فعالم النبات ده بيدل على وجود الله سبحانه وتعالى وأنه مدبر مربي خالق سيد منعم مقيم مدبر مصلح لكل عالم من العوالم، وفي عالم الملائكة طيب طيب التربية من الله سبحانه وتعالى نوعان تربية عامة وتربية خاصة فالعامة خلقه هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقائهم في الدنيا ده تشمل جميع جميع المخلوقين طيب أما التربية الخاصة نسأل الله سبحانه وتعالى أن جعل منه رب العالمين هي التربية لأوليائه كيف؟ يعني الناس نفسها تبقى من أولياء الله الصالحين نفسها كل واحد نفسه يبقى من أولياء الله سبحانه وتعالى فلما إنسان يرجو أن يتقى الله سبحانه وتعالى ويسلط مسالك الخير فربنا سبحانه وتعالى ممكن يجعله من أولياء كيف؟ فيربيهم بالإيمان ويوفقهم للإيمان ويكمل, له ويكمل لهم الإيمان أيضا يدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبين هذا الإيمان أما حقيقة التربية الخاصة تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر دي الحقيقة الخاصة بالتربيه الخاصة ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب فإن مطالبهم داخلة تحت ربوبيته الخاصة فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وأيضا كمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتباره في التربية الخاصة يعني بتصلي واحد يلتزم بطاعة ربنا سبحانه وتعالى ربنا بقى بيوفقه بقى لكل خير فبتصلي تلاقي يعني ربنا يجي على سبب انه يقابل مثلا واحد في المسجد مثلاً ويقول والله ده في درس يحضر الدرس يتعلم تفسير وتعلم فقه وعلم حديث وهم بيركض ويبدأ يتعلم تربية إيمانية ازاي يأكل ازاي يشرب ازاي يدعي ربنا لما تحصل مشكلة يقول ايه ويعمل ايه وما يعملش ايه خلاص ويسمع بعض الايات ومعناها واقوال السلف الصالح فيتأثر يا سبحانه ايه لنا كنت في ده فلما الانسان مننا يسمو بهذا الايمان ربنا ايضا بيدفع لهم الصوارف تيجي واحد مثلا مش كويس والله لازم مش كويس اتعلم بقى اتعلم ان هو ربنا يعلمه ان هو ايه ويقدر يخاطبهم الجاهلون قالوا سلام في مكان في معصية هيفر من هذا المكان ربنا يدفع لهم الصوارف اللي تالق مع عندهم الايمان خلاص وكلما اشتق التجا الى الله سبحانه وتعالى ربنا هيدي هيزود الايمان اللي عنده وايضا يدفع عنهم الايه الصوارف والعوائق التي تدحول بينهم وبين الايمان فبص تلاقي ممكن يعدي على في الشارع مثلا كده ويسمع شتايم هو مش واخد باله أصلا ومش في دماغه فربنا سبحانه وتعالى هيعميه يعمي قلبه وسمعه وبصره عن الشر وعن الايه عن الباطل كما أن الله سبحانه وتعالى يصرف القلب وسمع وبصر العاصي عن آياته سبحانه وتعالى سبحان الله حتى بعض الناس يقول لك يعني بيكون مثلا في مجلس مش كويس وكده يعود يتكلموا كده فده سارح وهما في الملكوت لوحده وهم فوادي وفوادي لكن لما ممكن ينتبه للأمر ده فبي ايه يا جماعة تقوا الله مرة اثنين وثلاثة ما كانش بيسيب لهم مكان طيب الحمد لله رب العالمين. في النقي قال الحمد هو المدح المقرون بالمحبة التامة والتعظيم التام بكل مجاعة في منتهى الخطور. يبقى الحمد قلنا الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعادل. فله الحمد الكامل بجميع الوجوه أو الشكر الله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه كيف بما أنعم على عباده من النعم ماشي يبقى الشكر لله خالصا بما أنعم على عباده من النعم طبعا التي لا يقصيها العدد ولا يحطب عليها غيره ثناء أثنى به على نفسه أيضا يا جماعة الحمد هو المدح المقرون بالمحبة التامة والتعظيم التام ده معنى الحمد فانت لما بتحمد ربنا سبحانه وتعالى فبيكون المدح بقى مش على مضض واخدين بالكم وبكر وباحتقار لا انت ممكن تسمع على شخص من اشخاص من اهل الدنيا وقاله اثنى عليك معروف لانك ايه لانك يعني ايه بتجمله بس عشان هو عامل في الجميل وممكن يكون المتح ده بيكون مقرون مثلا بكره ومقرون باحتقار هو يعني انت هو عامل لك الخدمة وخلاص وايه يالله عم ايه قوله كلمتين كده عشان يطلب الخطر والسلام ده ممكن تقولوا المخلوق من المخلوقات لما ايه لما اثنى لك معروفا وانت مضطر تجامله وتصنع عليه عشان بس عمل لك الايه عمل لك المعروف ده ولولا بس ان انت يعني محتاج محتاجه بعد كده طب ايه عليه لكن طبعا مع الله سبحانه وتعالى مفيش الكلام ده فأنت لما بتثني على الله سبحانه وتعالى معنى تمدح الله سبحانه وتعالى مقرونا بمحابه تام وتعظيم تام ده الثناء على الله الحمد لله رب العالمين فا فشتان بين إنك تثني على عبد وشتان بين إنك تثني على الله سبحانه وتعالى بتحمد الله ونعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى لا تحصى نضرب مثلا بسيط جدا زي الكليتين مثلا الكليتين بيغسلوا الدم ستة وتلاتين مرة يومين في حين ان طبعا ده وانت بتاكل وانت بتشرب وانت نايم وانت صاحي وانت بتجري العملية شغالة في الاربع عشرين ساعة ستة وتلاتين مرة غسيل الدم في حين ان الغسيل اللي هو ناس الله العفو العفو يعني فبيتم في خلال اربع ساعات في بعملية مؤلمة جدا جدا وبيتم الغسيل مرة واحدة ثلاث مرات اسبوعيا ثلاثة فاربعة باثناشر مرة في الشهر دي بتعادل حوالي واحد نفرون واحد نفرون طبعا الكلوتين طبعا بيحتوي كل منهم على مليون يعني التين مليون نفرون فدي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى فعشان كده لما واحد مثلا يقول لك انا انت ايه الاخبار يقول لك يا عم يا زي الزفت ليه زي الزفت ليه ليه زي الزفت اصلا عندي مشكلة مشكلة ايه فبتقول له يا عم نقص،, نقص ايد نقص رجل نقص كليا قوله كده بع طلامة كده بس فنحمد الله سبحانه وتعالى ما على علم أنعم الله سبحانه وتعالى من النعم لان ربنا سبحانه وتعالى لو منع منك نعمة واحدة زي مثلا الذهاب ايه مثلا إيه أنت بتدرش التبول دي مصبة صودا لو حصلك احتباس في البول بتبقى كارثة ناس الله العفو والعافية رب العالمين دي نعم نعم من الله سبحانه وتعالى طيب ايضا وقال وهذا مناسب جدا للوصف الذي جاء به بعد رب العالمين طبعا رب العالمين طبعا الربوبية يعني طبعا معنى ربوبية فاذا كان فاذا كان الله هو من رب العبد وجب عليه ان يحبه زي مثلا ابوك مثلا لو ربك مثلا واعلمك حاجة او كده خلاص فلو لو والدك او مدرسك او والدتك او خالك او شيخك مثلا ايح او مدرك في الشغل او زميلك في الشغل لما بيعلمك حاجة وبيهذب الاخلاق فانت بتحبه جدا هذا طبيعي فما بالنا بالله سبحانه وتعالى ممكن ربنا سبحانه وتعالى بيوسر لك ال الأمور مثلا ويجعل المدير بتاعك يقولك معلومة شيخك يقولك معلومة جارك ولدك والجتك خالك خالتك عمتك عم وهكذا جدك وهكذا وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ساق إليك هؤلاء فوجب عليك أن تحبه سبحانه وتعالى لأنه يسر لك الأمور ممكن ربنا سبحانه وتعالى يوصل لك خاطرة جميلة. ماشي تقرأ آية ولا حاجة. ربنا سبحانه وتعالى خلدت تستنبت مثلا إين منها معنى جميل مثلا أو حدث ما خلدت تستنبت منها بتستنبت من هذا الحدث فأيد عظيم. طيب وإذا كان هو القادر على ذلك وجب عليه تعظيمه سبحانه وتعالى. يعني لو واحد لما بيدك كرسي ولا حاجة مثلا كرسي مثلاً في الشغل كورس انجليزي ولا كورس مثلاً سوфт وير ولا هارد وير ولا كورس تدريبي يعني الطير بالمدير بتاعك ده يعني طير أو المعلم ده طيران بقى فانت هتجله وتحبه ده من أهل الدنيا فما بعلنا بالله, بالله سبحانه وتعالى طيب أيضا ما أحسنها من تربية وربينا بها ربنا لما أثبت في سورة الفاتحة أن الحمد كله له علنا ذلك ليه فالله سبحانه وتعالى رب العالمين وانه رحمن الرحيم او انه مالك يوم الدين فطبعا فربنا سبحانه وتعالى نحمده ليه الحمد لله ايه ليه بقى لانه رب العالمين الرحمن الرحيم وانه مالك يوم الدين صح ف زي ما هنشوف ان شاء الله بعدين يعني ايه معنى ملك يوم الدين طيب فبهذا تطمئن القلوب يعني يا أخي احمد الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى رحيم بك وهو مالك يوم الدين طيب الرحمن الرحيم وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب يعني ايه الحمد لله رب العالمين بأحمد الله سبحانه وتعالى لأنه رب العالمين طيب رب العالمين دي هل كلمة او جملة ترغيب ام ترهيب ها ممتاز الكلمة دي يا جماعة قلنا ديت معناها ايه معناها فيها توحي بمعنى الترهيب زي ما نقول فلان فلان ده البيت ده بتاعه البيت ده بتاعه او الوح... المكان ده صاحبه فلان يعني المكان ده له صاحب فلما تبادر الى الذهن ان المكان الفلاني ده له صاحب او ان البيت ده صاحبه فلان او صاحبه علان او الملك فلان يعني معنى كده ان الموضوع ايه ان الموضوع مش سبه لنا مش اي حد يخش البيت كده ويقعد فيه لا ده فلان الفلاني صاحب هذا الدار فلاني فلاني صاحب خطعة الارض ديت فمجرد بس كده لما يتباضع الى الذهن مثلا ده فلان صاحب هذه الارض مستحيل إن حد يجرؤ إنه يحط فيها خشب واحد خلاص أيضا لما فلان ده صاحب الشركة أو فلان ده مسؤول عن الوحدة الإنتاجية معينة فلان بخلاف لما لما قلنا فلان ده الوحدة دي ما لهاش إيه ما كبير أو المكان ده مش كبير فنفس القصة واضواه مثل أعلى الحمد لله رب العالمين فالمتبادر إلى الذهن لما يقول رب العالمين يملك هذا العالم وجميع العوالم التي يعلمها التي لا يعلمها إلا الله خلاص فدل ذلك على ترهيب عظيم لنفس المستمع لأن هذا الملك لله فهو يملكه هو مصلح ومربي ومدبر ومنعم ومالك ومتصرف وسيد هذا الملك خلاص عشان كده يا جماعة الملحدين لماذا يعيثون في الأرض الفساد بنشر الأفكار الضلة ليه لأنه مش مقتنع بأن رب العالمين ولا مقتنع أن هذا الكون له إله ولا مقتنع بأي حاجة اسمها عبادة أصلا فلذلك هذا المسكين يعيث في الأرض فسادا بنشر مذهب الضلال ومذهب الكفر ليه؟ لأنه لا يقتنع بأن للكون خالق وأن للكون إلها وأن للكون إلها ولا يقتنع بأي حاجة دي خلاص. فعشان كده جماعة بنقول ان كلمة رب العالمين هي ترهيب ترهيب فالذي جرأ هؤلاء المبتدعه او آسف هؤلاء الملاحدة والعلمانيين وما اشباهم انهم لا يقتنعون بان لهذا الكون خالق فالذي يهواه يفعله طبعا في بعض العمالين ممكن ازاي بيصلي واخدين بالكم طيب فهو ممكن يطلع بمذهب العلماني اه بس ايه بس إيه بس بيصلي اخره بيصلي وخلاص كده طيب هي من باب القرن الترغيب بعد الترهيب طيب كما قال تعالى نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الالم طيب قال تعالى إن ربك سرع للعقاب وإنه لغفور رحيم فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترهيب حديث مسلم عن أبي رات الله عنه قال قال رسوله السلام لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد يا سبحان الله تخيل انت باه لو يعلم يا جماعة لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما الطمع بجناتي أحد طبعاً يعني لما الواحد يعيش في نسخة كده مصغرة من النار نسخة مصغرة في الدنيا روح كده عند بركان وشوف الحمم البركانية اللي لما بتنزل في المية بتفضل متوقداً سبحان الله ده جزء ده جزء كده مصغر من نار الأخير خلاص طيب ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قلط من جنة أحد طيب الرحمن الرحيم قال أهل العلم هذان الإسمان يفتحان لمن عقل أوسع أبواب المحبة لله والرجاء فيه وتنويع وتنميع الاسمين مع ان المصدر واحد وهو الرحمة دليل ساعتها وفي الحديث القدسي انا عند ظن عابدي بي طيب فكلام جماعة جميل التدبر ده بيفتح ابواب عظيمة جدا فانت مهما كنت في ضائقة فاستشعر هذا الاسم أن الره رحمن, رحمن رحيم فوصف الله تعالى نفسه بعد قول رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم لأنه لما كان في التصافي بالرب العالمين ترهيب وقرناه برحمن رحيم إما هنا الطريب ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه فيكون أعونا على طاعته وأمل. وقلنا قبل ذلك أن الرحمن اسم عام في جميع نوع الرحمة ويشمل جميع الخلق. أما الرحيم هو خاص بعباده المؤمنين دون غيره. طيب. مالك يوم الدين مالك من هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بما مالكه بجميع أنواع تصرفه كلمة مالك يملك ففلان ده ملك البلاد مثلا ملك البلاد ملك البلاد ده جماعة يعني متصرف متصرف يعني ايه جماعة يعني بيستطيع انه يأمر الرعية وينهى الرعية ويثيب الرعية ويعاقب الرعية ده صفة الايه المالك المالك ملك البلاد زي بالظبط كده لو واحد مثلا مدير شركة او رئيس مكان في شركة او رئيس مر أو وحدة انتاجية او وحدة سواء في القطاع المالي او قطاع التجاري او قطاع الانتاج او قطاع الابحاث فلما واحد مثلا يكون مسؤول عن وحدة ما او قسم ما من قسم الاقسام وهو ما يقدرش يحاسب حد ما يقدرش يحاسب حد ولا يقدرش يأمر حد ده يلوه سلطة انه يحاسب ولا يعاقب ولا انه هو يأمر ولا ينهى فطبعا ده ما بقاش اسمه رئيس يعني ده مش رئيس او مالك المكان ده ماشي لان مشروط يا جماعة الملك انه هو ايه انه هو له بيسموها كده الابرهاند ان هو انا رجل مرؤوس عن فلان وعلان فانا بسموه الابرهاند يعني اللي قادة طولة ان انا اقدر اقمر وانهى هو ثيب وعاقب. ده الف به ادارة. صح? لو واحد مسؤول عن الناس لازم يقدر ايه? يقدر يتصرف فيهم. طبعا بالنورد الله يعني طبعا. خلاص? لكن لما يبقى واحد ما يقدرش يعني او برضو يقدر برضو ان هو يعاقب سواء ال الأقدم والجديد ما فيش فرق من أقدم وجديد يقدر يعقب ده ويعقب ده ويقدر يسيب ده ويسيب ده يقدر يأمر ده ده وهكذا ما فيش ما فيش تفرقة بين أقدم وجديد دي دي الملك بالخلاف ذلك ما ما, ما،, ما م... يبقى اسمه إيه يبقى كرسي وه... مستلم كرسي وخلاص بقى يعني لكم طيب مشي. ف ولا المسئلة ما الله سبحانه وتعالى هو من هو المالك من التصف منتصفه بصفة الملك وطبعا الله سبحانه وتعالى مالك فهو بيأمر وينهى ويثيب ويعاقب وتصرف بمال بما بما بما بجميع أنواع التصرفات ومالك مأخوذ من الملك كما قال تعالى إن نحن نرث الأرض ومن عليها ولينا رجعوا يرجعون بخارق قل الناس ملك الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الوحدة القهار مالك يوم الدين طبعا معنى كلمة الدين أي الجزاء طبعا يوم القيامة يوم الجزاء والحساب يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها خيرها وشرها كما قال تعالى يوم إذ يوفيهم يوم إذ يوفيهم الله دينهم الحق ماشي يبقى كلمة هنا دينهم معناها جزاءهم الحق وقال أيضا إنا لمدينون يعني مجزيون محاسبون وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة طيب لماذا أضيف كلمة مالك إلى اليوم الدين مع أن الله سبحانه وتعالى يملك يوم يوم الدين أو يوم القيامة وغيره من الأيام أولا لأنه لا يدع لا يدعي أحد هنالك شيئا محدش حدش هيجو لك ايه أن أنا الأرض بتاعتي أو المكان ده بتاعي لا أيضا لا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملكة صفا لا تكلمون إلا من أذن الله الرحمن وقال صابة ما أنت في الدنيا آه ممكن تتكلم زي ما أنت عايز خلاص وتملك ما تشاء ماشي إذا أراد الله سبحانه وتعالى طبعا لا تتكلم في الدنيا ولا تملك شيء إلا بأمر الله خلاص طيب فا يوم القيامة خلاص بقى الموازين مختلفة تماما والقوانين مختلفة تماما فلن يدعي أحد هنالك شيئا ولا تتكلم بشيء والملك في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى كما قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام حبيح حيس البخاري عن مرات الله عنه قال رضي الله عنه أخنا الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك أخنا يعني أهذل وأوضع الأسماء يوم القيامة رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك في البخاري عن أبي رضي الله, عنه رضي الله عنه قال الله يقول يغبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك الأرض. طيب. هناك تسمية تسمية لأهل الدنيا بكلمة الملك. طيب هذا على سبيل المجاز. هذا على سبيل المجاز. كما قال تعالى إن الله قربع سلكم طالوت ملكا فملك راس طيب أيضا في البخاري مثل الملوك على الأسر راس فدي نقطة واضحة مهمة لازم نكون وخدمنا منها لذا إذن أول حاجة أضيف الملك إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هلك شيئا في يوم القيامة ولا تكلم أحد إلا بإذن كما قال تعالى يوم يقوم الروح وما يفضل صف لا تكلمه إلا من أدن الله الرحمن وقال صواب. طيب أيضا لأنه في ذلك اليوم يظهر الخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته كمال الملك والعدل والحكمة يعني ما فيش حد هيدعي أن الحت اللي بتاعته أو المكان دا بتاعه لا اختلاقي خلاص بقى انت قلت تتنبك في الدنيا اه لكن في يوم القيامة ما فيش انت انت فاضي انت ابيض وانقطاع املاك الخلائق حتى انه يستوفي ذلك اليوم الملوك والرعاية والعبيد والاحرار كلهم مذعونون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه وخائفون من عقابه فلذلك خصه بالذكر الا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الايام طيب مالك يوم الدين إنه قيم قال فيها إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها تفرض الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلاء كون حكمه تعالى بالعدل